السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعتذر عن التاخر لاجل وسيله النقل يعني سيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في عملك أو بادية فأدلنت بالصلاة فارفع صوتك بالنلاه فإنه لا يسمع ماذا صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد يوم القيامة قال أبو سيد سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انذرت ان امال من عند السنه عن اعرف عند المريره ان الرسول صلى الله, الله عليه وسلم قال اذا من يصلي يقدر الشيطان له طرق حتى لا يسمع النداء فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا قرب حتى اذا تويب للصلاه اقبل حتى اذا قضي التكبير اقبل حتى يختار بين المرض ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا واذكر كذا لماذا يكن يذكر حتى يظن الرجل ان يدري كم صنع <تصفيق> قال وحدثني عن مال عن ابي حازم من النار عن ساعة من ساعة من السائد انه قال ساعتان يفتح لهم ادواب السماء وقد دائم يرد عليه او ترد عليه دعوته حضرت النداء والصلاة والصف في سبيل اللہ مصر. وسئل مالک عن نداء يوم الجمعہ هل يكون قبل ان يند الوقت فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس وسئل مالك عن تفنية الآذان والإقامة ومثا يجب اتیام على الناس کين تقام الصلاة فقال لم يتلقني في النداء والإقامة الا ما أدرحت الناس عليه فانم احامه فانها لا تسمى وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم بما لنا وان قيام الناس حين يقام الصلاه فاني لم اسلف في ذلك بحد او بحد بحد يقام له يقام لهم بحد يقام له الا أني ذلك على قدر الناس فان منهم مثقل والخفيف ولا يستطيعون من يكون كرجل واحد وسئل مالك عن قوم مطور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يؤلموا ولا يتظلموا قال مالك ذلك مجزق عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة وسئل مالك عن تسليم مؤثل على الكنام ورعائه إياه بالصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أهلنا لقومه ثم انتظر هل يأتي لأحد فلم يأتي لأحد فأقام الصلاة وصدى وحده ثم جاء الناس بعد أنفار أن يعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصدى لنفسه وحده لوج سو فوجده نائماً فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في مداء الصبر قال وحدثني يعني عن مالك عن عنه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمعت بقامة ووضع من بغير فأسرع من الشيء للنسل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلزن في أحاديث الأذان وأبواب الأذان التي ساقها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطى ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازيني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان كما تعرفون قال له إني أراك تحب الغنم والبادية وهذا الحب إما فطري وإما لأجل ما وقع من الفتن وأن السلف وكانوا يرغبون في النأي عن الفتن فيخرجون إلى البوادي لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري يوشك أن يكون خير مال المسلم قطيع غنم في شعف الجبال أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيستحب للمسلم إذا ادلهمت عليه الفتن وتكافرت عليه الفتن أن ينأى بنفسه إلا أن يخشى عدم, عدم ثبوته على دينه وعلى آآ وعلى آآ طريقته وأن لا, يكون أو أن لا يصير من الجفات فإن خشي أن يصير جافيا كأهل البوادي وأهل الأعراب فإنه لا يشرع له أن يذهب إلى البادية فقال أبو سعيد إني, أرا إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة وهذا الحديث فيه التنويه بفضل الأذان ميكروفون تعكم سيد الحمد هو الوقت ما كاش فزد الميكروفون ها قلت وهذا الحديث فيه التنويه بفضل الأذان ورفع الصوت به حيث إن المؤذن يغفر له مدى صوته كما جاء في بعض الأحاديث التي فيها أن المؤذن يغفر له مدى صوته وجاء في هذا الحديث قال فإذا أذنت بالصلاة ويتأكد الأذان في البادية وفي الخلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم وأن هذا يدعو إلى عجب ربنا وعجب ربنا حقيقي فهي صفة من صفاته جل وعلا لا نعرف كيفيتها وإنما نثبت لله سبحانه جل وعلا صفة التعجب فإنه صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم فهذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى ففي هذا الحديث قال فإذا أذنت فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ارفع صوتك قدر ما تطيق خاصة إذا كنت وحدك أما إن كنت في بيتك فلا تفعل هذا لأن لا يظن بك أنك مجنون أن الناس قد لا يحسنون بك الظن فيظنون أن صاحب الدار قد جن ولهذا قال أهل العلم إذا كنت في مكان يؤذن فيه في المساجد فإن أذنت فأسمع نفسك لألا تشوش على المسلمين ما سمعوه من الأذان قال فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة فالمقصود أن المؤذن إذا كان في الخلاء فلا فلابد ويشرع له من باب المشروعية وليس من باب الوجوب أن يرفع صوته أن يرفع صوته قدر ما يمكن حتى يبلغ صوته ما أمكان من الجن والإنس وما أمكان من الجماد سواء كان رقبا أو يابسا كما جاء في بعض الأحاديث لماذا؟ لأن... لأنه إذا مد صوته ورفع صوته جدا فكل من سمع صوته بالند... بالنداء فإنه يشهد له يوم القيامة وهذه فضيلة عظيمة للأذان والمؤذنين خصوصا حتى إن بعض أهل العلم اختلفوا هل الأفضل الأذان أم الإمامة وذهب كثيرون إلى أن الأفضل, الأذان, إلى أن الأفضل الأذان لأن المؤذن يدعو الناس إلى العبادة ولأن المؤذن ينشغل بمراقبة الوقت ومراقبة الزمان ومراقبة أوقات الصلاة حتى لا يضيع على الناس صلاتهم بخلاف الإمام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة دعا للمؤذنين بالمغفرة دعا للمؤذنين بالمغفرة فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء المقصود بالجن هنا عموم الجن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين والمقصود بالإنس عموم الإنس سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين, أو كانوا غير مسلمين. وقوله ولا شيء يعم كل شيء فإنه تعميم بعد تخصيص وهذا التعميم الذي ذكرناه وأن هذا الحديث يشمل عموم الجن والإنس وعموم كل شيء لماذا؟ لأنه جاء في سياق النفي وهو نكرة والقاعدة في أصول الفقه أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تدل على العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع وهذا نفي لا يسمع ماذا صوت المؤذن جن وهذه نكرة أو إنس وهذه نكرة أو شيء فهذه نكرة والنكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تعم وعلى هذا نقول إن فضل المؤذن يكمن في أنه يعني يشهد له كل من بلغه صوته ومن هذا يقال إنه ينبغي على المؤذن أن يبالغ في رفع صوته بالأذان حتى يشهد له ما يبلغ أذانه من الإنس والجن أو شيء جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه يغفر, يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذانه أي أنه لو كانت له ذنوب إلى منتهى أذانه وهذا تكنية عن كفرتها فإن الله عز وجل يغفرها له هذا أيضا من الأحاديث الذالة على فضل الأذان وفضل المؤذنين وأيضا أن المؤذن يحصل له مغفرة ذنوبه كما قال أهل العلم يحصل له مغفرة ذنوبه على التمام والكمال بحصول نهاية صوته يعني أن المؤذن كلما بالغ في رفع صوته كلما كمل كلما كملت مغفرة ذنوبه والمقصود أن على المؤذن أن يبالغ في رفع صوته فإذا بالغ جدا إلى حده فإنه يحصل له كمال مغفرة ذنوبه وأن الله عز وجل يغفر ذنوبه كلها وأيضا ورد في حديث أبي هريرة وحديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل, رطب ويابس. ويصدقه كل رطب ويابس زاد الإمام النساء رحمه الله بسند صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وله مثل أجر من صلى معه وله, وله مثل أجر من صلى معه هذا يدل على فضل عظيم لا يعلمه إلا رب العالمين ولهذا ينبغي علينا أن نتنافس في تأدية هذا الأذان ولعل هذا يدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه لأن فيه هذا الفضل العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر من أذن ثنتي عشرة سنة دخل الجنة من أذن ثنتي عشرة سنة دخل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين أطولوا أعناقا يوم القيامة إن المؤذنين أطولوا أعناقا يوم القيامة ومعنى قوله أطولوا أعناقا أي, أنهم أي أن هؤلاء المؤذنين يرفعون رؤوسهم شرفا بما كانوا يؤدونه في الدنيا وهو أنهم رفعوا راية التوحيد وكلمة التوحيد ورفعوا الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروا بالصلاة وأمروا بالفلاح عموما فحق لهم أن يرفعوا رؤوسهم يوم تتأطأ الرؤوس وقيل إن المعنى على ما ذكر وأن الله عز وجل يجعل أعناقهم طويلة حتى يعرفوا بأنهم هم المؤذنون في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة يدخل في قوله ولا شيء يدخل فيه الحيوان ويدخل فيه الجماد ويدخل فيه حتى الملائكة كما قال أهل العلم وهو من باب العام الذي يذكر بعد الخاص طيب هل الجمادات تعقل وتشهد؟ هذا سؤال مهم هل الجمادات تعقل وتشهد؟ لأن هذا المؤذن يشهد له كل رطب ويابس ويدخل في هذا الجمادات من الأحجار والأشجار وغيرها نقول الصحيح ان للجمادات والنبات ادراكا وعلما ان للجمادات والنباتات ادراكا وعلما ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى وإن منها يعني الجبال وان منها لما يهبط من خشية الله وان منها لما يهبط من خشيه الله فاثبت الله عز وجل لهذه الجمادات الخشية وقال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فإن هذه الأشياء من الحيوانات والجمادات والنبات تسبح الله تبارك وتعالى ويدل لهذا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل مبعثه يعرف حجرا يسلم عليه ويقول له السلام عليك يا رسول الله وثبت في الحديث الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما غير المنبر وكان يخطب على جذع شجرة بكى ذلك الجذع لما غير النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت له أعواد ومن باب الفائدة يا إخواني أن المنابر ينبغي أن تكون أعواد لا تكون, لا تكون مثل هذا البناء ويسمحون إخوانا اللي داروا هذا البناء فإن هذا من بدع المساجد فإن هذا من بدع المساجد وال والذي ينبغي أن يكون عليه المنبر في المسجد أن يكون أعواد خشبات يصعد عليها المؤذن أو الإمام عفوا ليخطب عليه ولا ينبغي أن يكون هذا المنبر مزخرفا منمقا حتى ينشغل الناس بزخرفته وتنميقه عن خطبة الإمام بل ينبغي أن يكون في غاية التواضع والسهولة والبساطة فأقول إن هذا كله يدل على أن هذه الجمادات تشهد حقيقة لصاحبها يوم القيامة من فوائد هذا الحديث فيه فضل الأذان وفضل رفع الصوت به ولو للمنفرد إذا كان في الفلاة أو في الخلاء وثانيا فيه شهادة كل من سمع المؤذن فيه شهادة كل من سمع المؤذن للمؤذن يوم القيامة وأيضا فيه فضل سكن البادية وحب الغنم وجواز ذلك خاصة عند الفتم بشرط الأمن من غلبة الجفاء وغيره لشرط الأمن من غلبة الجفاء وغيره ثم ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان السمان الزيات عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وليس عبد الله بن هرمز كما ذكر أو كما وهم الزرقان رحمه الله وتابعه عليه بعض الناس فإن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبار الشيطان إذا نودي للصلاة أدبار الشيطان والمقصود بالنداء هنا هو الأذان فيقال نودي للصلاة ونودي بالصلاة ونودي إلى الصلاة كل ذلك جائز فيقال نودي للصلاة يتعدى بالله ونودي بالصلاة فيتعدى بالباء ويقال نودي إلى الصلاة وكل ذلك صحيح وجاء في رواية الإمام مالك إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان عفوا في الحديث السابق قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على رفعه وحتى لو لم يقل أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يأخذ حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي حتى لو لم يقل أبو سعيد سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان المقصود بالشيطان هو جنس الشيطان وليس الشيطان الذي أخرجه الله عز وجل من الجنة أولا وإن كان ذلك داخل لكن المقصود جنس الشيطان فلا يختص ذلك بواحد, بواحد من الشياطين دون واحد والشياطين أو الشيطان هو كل لعات متمرد الشيطان هو كل لعات متمرد لذا تشوفوا هنا في, في لغتنا العادية إذا كان إنسان يعني قبيح بزاف ومتمرد يقولوا سبحان الله فلان هذا كالشيطان أو فلان الشيطان حتى إن بعضهم بالغوا فقال بعضهم فلان كي جي الشيطان يدير حاجة يشوروا يعني هذا الإنسان الكنسي تعال المستشار تعال الشيطان هذه مبالغة في ذم هذا الإنسان نسأل الله العافية فالشيطان هو كل متمرد أو كل عات متمرد قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذرات. له ذرات. هذه الجملة له ذراط هي جملة حالية والذي ينبغي أن تكون بالواو وله ذرات فيقال الواو واو واو الحال وله ذراط جمرة جملة حالية لكن هذه الجملة كما ذكرنا هي جملة اسمية وقعت حالا بدون واو لماذا لحصول الارتباط بالضمير لقوله عليه الصلاة والسلام له فهذا الضمير الهاء ناب ما ناب الواو لكن جاء في بعض الروايات بإثبات الواو قوله عليه الصلاة والسلام له ذرات أدبر الشيطان الشيطان إذا سمع الأذان يهرب ويدبر وليته يدبر فقط وإنما يدبر وله ذرات ما معنى الذرات هو خروج الريح بصوت ولماذا يهرب الشيطان وله ذرات وهذه يعني صورة مستبشعة منه قال أهل العلم وذلك لأسباب أو لوجوه الوجه الأول قالوا أن ذلك يقع منه بغير اختياره إنما يقع هذا من الشيطان بغير اختياره وإنما يعني يحصل له من شدة خوفه من الأذان يحصل له من شدة خوفه من الأذان فإذا سمع الأذان خاف جدا فهرب وبهروبه يحصل له ذلك تلك الأصوات التي تخرج من بطنه وهو كل شيء على الحقيقة لأن بعض أهل العلم قالوا هذا هذه تكنية عن خوفه وشدة ذله لكن نقول ذرات, ذرات الشياطين حقيقي لأنهم يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالعظام وأن نستنجي بروث الدواب لماذا؟ لأن العظام تصير أوفر ما تكون لحما يعني بعد ما نلقيها تصير أوفر ما تكون لحما فيأكلها الجن وأما الروث روث دوابنا نحن الإنس فإنها تكون طعاما لدواب الجن فالجن إذن والشياطين تأكل وتشرب فيحصل منها هذا كله فالشيطان يدبر لماذا يحصل منه ذلك لأنه خاف جدا من شدة خوف حصل له ذلك من غير اختياره وقيل إن إدبار الشيطان وله ذراد إنما يخرج هذه الأصوات اختيارا يخرج وهو باختياره ليشتغل بهذه الأصوات عن سماع الأذان لأنه لا يريد أن يسمع الأذان فلكي يشغل سمعه عن سماع الأذان يخرج هذه الأصوات من بطنه وقيل إن فعل الشيطان لذلك يعني إخراجه للذرات بعد أن يدبر ويهرب لكي يستهزئ ويستهتر بالأذان فكأنه يقول للمؤذن إنني لا أعبأ بك وأستخف بك وها أنا أفعل شيئا يدل على استخفافي بك كما يفعله الجبابرة والمتكبرون عندما يسمعون داعي الله عز وجل يعرضون وربما فعلوا أشياء كأن يبزق أحدهم أو كأن يتكلم بكلام غير جيد فهكذا فعل الشيطان استهتارا بهذا الأذان وهو يفعل ذلك وقيل أيضا إنما يفعل ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث فالمؤذن إذا أذن المناسب أن يتوضأ من سمع النداء فهو يخالف هذا المقصود فيحدث حتى يخالف المؤمنين في مقصودهم وهو الخروج والوقوف إلى الصلاة وقيل أيضا إننا سبب فعل الشيطان هذا الضراط بعد هروبه قال أهل العلم لألا يضطر للشهادة في القيامة إذا سمعه فإنما يفعل ذلك حتى لا يسمع الأذان لألا يضطر بأن يشهد لهذا المؤذن وأخيرا من أوجه توجيه هذه الجملة من الحديث وهو أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ذرائم قالوا إنما فعل ذلك ليقابل قالوا إنما يهرب ويفر قالوا إنما يهرب ويفر من اتفاق الكل على الإعلان بالتوحيد إنما يهرب ويفر من اتفاق الكل على الإعلان بالتوحيد وإقامة الشريعة فإن كل الناس إذا سمعوا النداء فإنهم يعلنون بالتوحيد فيعظمون الله تعالى بتكبيره ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله وينادون إلى إقامة الشريعة لأن يقال حي لا حول ولا قوة إلا بالله فيؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة فيغرب الشيطان لاتفاق الجميع على إعلان التوحيد وهكذا يحصل للشيطان يوم الموقف في عرفة فإنه يفر, فإنه يفر فرارا عظيما لأن أهل الموقف كلهم يعلنون بالتوحيد وهو التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه أوجه ذكرها أهل العلم في توجيه هذا المعنى وهو قول عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذراب حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء يعني فإذا انتهى النداء أقبل أي رجع حتى إذا ثوب بالصلاة والمقصود بالتثويب هنا الإقامة والمقصود بالتثويب هنا الإقامة لأن المؤذن رجع إلى صفة الأذان وما يشبه الأذان ورجع إلى دعوة الناس إلى الصلاة ولهذا سمي, سمي التثويب ومنه قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يثوبون إليه ويرجعون إليه مرة بعد مرة قال فإذا حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر يعني هرب حتى إذا قضي التثويب إذا انتهت الإقامة رجع لعنه الله رجع وأقبل حتى يختر بين المرء ونفسه وكلمة يختر هنا بكسر الطاء وهذا الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله فإنه ذكر في كتابه المشارق وهذا الكتاب كتاب عظيم في غريب اللغة خصصه لغريب الصحيحين والموطأ وهو حري بأن يقتنيه طالب العلم لأنه غاية في القوة وإنه مرجع لكثير من أهل العلم قال القاضي عياذ رحمه الله في المشارك في كتابه المشارك في كلمة يختر لغتان لغة بالكسر قال وهذا الذي ضبطناه عن المتقنين يعني من أهل اللغة ولغة بالضم قال وهذا الذي سمعناه في أكثر الروايات يعني سمع المتقنين بالضم يخطر وهذا عند الرواة وأما عند المتقنين من أهل اللغة فهو يختر من الخطارات التي تأتي إلى النفس فإن الشيطان إذا انتهى المؤذن من الإقامة رجع إلى المصلين وجعل يختر بينهم وبين نفوسهم يقول الشيطان للمسلم المصلي اذكر كذا واذكر كذا فيذكره بكل شيء كما هو حالنا ها يعني اللي عنده مشروع يتفكروا وقع في الصلاة احنا غير نكبره ونتفكره كلش وهذا يفعله الشيطان ويجتهد فيه ويتحرى اتدرون لماذا ايها الاخوة لانه لا يحب ان يصلي المسلم ركعتين لله بدون ان يحدث نفسه خاشعا خاضعا متذللا وانما يشغله ويشغل نفسه حتى لا يدر المصلي كم صلى ثلاثا أم أربعا ثنتان أم ثلاثا ولهذا في هذا الزمن بالذات كثرة السهو في الصلاة حتى إن بعض الناس يقول لي ما كانت صالة إلا وأسهو فيها ماذا أفعل طبعا كاين أحيانا وين يكون السهو من قبيل الوسوسة وفي هذه الحالة لا ينبغي للمسلم أن يطاوع الشيطان كل ما وسوسله وقال له أركس جد سجد, سجد مش زوج يروح يعاود بعد ما يقوم يعاود يسجد وكل ما يصلي يقول له لا أركس صليت ثلاث ركعات ماشي ربعاء فيعاود يبني على الأقل ويجيب ركعات ثم يسجد للسهو لا شك أن سجود السهو وأن السهو واقع وقد وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة ولم يقع على وفق الحديث الضعيف إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن فإنه عليه الصلاة والسلام نسي حقيقة كما في حديث ذي اليدين عندما صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم تنحى جانبا فخرج السرعان الذين يخرجون بسرعة وقام رجل يقال له ذي اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم أنسى وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم ينسى تأخروا زد هذا الميكروفون فقلت إن السهوة يقع وقد وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم لكن ليس على المسلم أن يطاوعه في كل وقت فإذا تكرر معك فألقه جانبا ولا تلتفت إليه وإلا سيصير مرضا متحققا فيك ويبقى الشيطان وراءك حتى يكرهك في الصلاة ويكرهك في العبادة وينقلك إلى موضع خطير جدا وهو ترك الصلاة بالكلية وربما ترك الإسلام بالكلية نسأل الله العافية فالمسلم يجتهد ويجاهد نفسه على أن يذهب هذه الخطرات وهذه الوسائل وكل مننا إلا ويأتيه هذه الخطرات لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد علينا صلاتنا فإذا دخل المسلم الصلاة جاء الشيطان ويقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر يعني أشياء ساهة كلية يذكرها في الصلاة المهم أنك لا تصلي ركعتين لله تعالى خالصتين تامتين بخشوعها وخضوعها وذلها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضل الرجل إن يدري يعني لا يدري إن هنا بمعنى لا يدري وجاء في بعض الروايات تصريحا لا النافية حتى يضل الرجل إن يدري يعني لا يدري كم صلى وهذا يقع منا كثيرا من هذا قال أهل العلم إذا أحيط بالإنسان وضاع منه شيء أو أراد أن يتذكر شيء فما عليه إلا أن يحسن الوضوء ثم يستقبل القبلة ويجتهد في أن يصلي لله ركعتين لا يحدث بهما نفسه لماذا؟ لأن الشيطان لا يتركه يصلي ركعتين يعني كاملتين بل ربما عند تكبيرة الإحرام يذكره بما نسي وأوثر عن الإمام أبي حنيفة يذكر هذا عنه أهل العلم كثيرا أن رجلا جاءه قد خبأ مالا في مكان وقال عليه الأمد فنسي أين مكان المال فجاء إلى الإمام أبي حنيفة وسأله كيف يصنع فقال ما عليك إلا أن تقوم من الليل وتشتهد وتتوضأ وضوءا كاملا ثم تصلي ركعتين لا تحدث بهما نفسك فإذا صليت وجدت مبتغاك ففعل الرجل فلما قام يصلي ذكره الشيطان مباشرة بمكان ماله فترك الصلاة وذهب مسرعا ليحصل على ماله فلما أصبح قال كان مني كذا وكذا ولكنني لم أتم صلاة ركعتين قال أنا أعلم لأن الشيطان لا يتركك تصلي ركعتين لله تعالى بهذا الكمال والتمام هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا وشرحه يطول على كل حال ونحن نريد أن نقتصر على بعض هذه الجمل وهذه الفوائد من فوائد هذا الحديث فيه فضظل الأذان وعظ مقدرح. في فضل الأذان وعظم قدره ف الشطان يه منه فن الشيطان يهرب منه ولا يهرب عند قراء القرآن في الصلا. ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصلا. التي هي أفضل الأحوال. التي هي أفضل الأحوال ويكفي في هذا فضل في الأذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الشيطان إذا سمع النداء هرب فإذا أكمل المؤذن الأذان رجع فإذا أقام هرب فإذا أكمل الإقامة هرجع ويبقى يوسوس ولا يهرب من قراءة المسلم للقرآن هذا يدل على فضل الأذان فيه أيضا استحباب رفع الصوت بالأذان فيه استحباب رفع الصوت بالأذان فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه إذا نودي بالصلاة ومعنى نودي يعني رفع المؤذن صوته بالصلاة أدبر وله ذرات إلى غاية لا يسمع فيها الأذان إلى غاية لا يسمع فيها الأذان فدل هذا على أن المؤذن كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في في الابعاد دل هذا على ان المؤذن كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الابعاد ويدل لهذا ما رواه الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاه ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه ذهب حتى يكون مكان الروحاء يعني يهرب يهرب ويبتعد حتى يكون مكان الروحة والروحة مكان بعيد من المدينة في طريق مكة يبعد عن مكة ثلاثين ميلا أو ست وثلاثين ميلا يعني تقريب خمسين كيلو وهذا يعني يدل على أن الشيطان ينزعج جدا من الأذان في هذا الحديث أيضا أن الأذان يطرد الشيطان أن الأذان يطرد الشيطان لكن الأقرب أن الذي يطرد هو الأذان الشرعي المستجمع الشروط الواقع في الوقت المقصود به التعبد بعد دخول الوقت وقد قيل بالعموم يعني قيل بالعموم بأن الأذان مطلقا يطرد الشيطان وهذا له وجه قوي جدا أنا أرجو الانتباه لأنه تخنف واحد الموضوع شوية لعله يعني له علاقة بما يحدث لعموم الناس قلنا إن الحديث يدل على أن الأذان يطرد الشيطان وقلنا الأقرب يعني الأقرب أن يكون الأذان الطارد هو الأذان الذي ينادي, ينادى به للصلاة لا عموم الأذان لكن ورد في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة والغيلان جمع غول نحن دايما نقول ذكي جيك الغول أهل الأولاد بالك الغول لا تخوف الأولاد بالغول خوفوهم بالله تعالى خوفوهم قلهم يا يولدي كن ديرك الله تعالى رأي دخلك للنار الله تعالى رأي عذبك الله تعالى كذا حتى يرسخ في نفسه هذه العقيدة وجود الجنة والنار وإذا أحسن تقول له الله تعالى يجازيك بهذا في الجنة ويعطيك كذا وكذا فقال النبي فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة هذا الحديث ضعيف لا يثبت لكن ثبت في صحيح مسلم من طريق الإمام مالك عن أبي سهيل ابن أبي صالح رضي الله ورحمه الله قال أرسلني أبي وهو أبو صالح قال أرسلني إلى أبي أنا وأخ لي قال فسمع ذلك الأخ صوتا يناديه من وراء الحائط يعني كان مار بجنان والحائط هو الجنان فكان مار فسمع صاحبه واحدا يناديه باسمه فلما تطلع الى الحائط لم يجد احدا فلما رجعوا الى ابيه ذكروا له قال لو كنت اعلم انه يصيبك هذا لما ارسلتك ولكن ذلكم الشيطان فإذا سمع سم... ذلك الشيطان يخوف الناس فإذا سمعتموه فأذنوا بالصلاة وجاء حديث أبي هريرة إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وهذا يدل على أن هذا الإمام وهو الراوي عن أبي هريرة إنما فهم من الأذان الذي يطرد الشيطان هو مطلق الأذان وليس أذان الصلاة فقط وعلى هذا نقول يشرع ويجوز عفوا يجوز لمن يعني كان في مكان يعني خاف من الشياطين خاصة بعض الناس أنا حدثني بعض الإخوة الذين أثقوا فيهم أنه في بيته يعيش معه الجن وعنده وحد الجن امتعب يعني امتعب من حيث أنه أولاده زوجته عادي يعني يرون عايشين معه لكن في الليل يفتح له يعني العين تع الماء يفتحها ويخليها تمشي قال لي في يوم من الأيام قال لي غضبني يعني زوجت على الصباح فاتح العين وبقوة يعني فقال أنا نطريه قال لي قلت له أنت ما تخافش ربي قال لي أنا معيش والرقع قال لي قلت له يا خيرك عايش معنا حاجة ما تخصك ويخي راك لاباس راك تدوش راك دا بصح خساره ماشي مليحه لا تخسرني في الماء هكذا تجيني الفاتوره غاليه وراك تخسر فيها قال لي غلق العين وهذا يحدثني قال عايش معنا عادي يعني ولعل هذا من الجن المسلمين لكن اعلم من المسلمين اللي متهاونين شويه يعني فالمقصود ان بعض الناس ربما يسكن معه مثل هؤلاء فيشرع له أو فيجوز له عفوا لا أقول يشرع لأن كلمة يشرع يعني يسن هذه تحتاج إلى دليل أقول يجوز له من باب العموم أنه يؤذن حتى يطرد مثل هذه الأشياء وذكر الإمام مالك عن زيد بن أسلم قصة في أنه كان لهم معدن تؤذيهم فيه الشياطين وهذه موجودة عندنا يقول لك القرارات هذا التعذب أو الكونوز الموجودة في الأرض يحرصها الجن بها ولا لا. يقول لك إذا كان واحد قوي في الإيمان يجي خرج هذاك الكنز هذاك وهو الذي يسمى الركاز في اللغة الشرعية لأن الجن يحمون تلك الكنوز وهذا حقيقي يحمون تلك الكنوز لأنهم يدرونها ويعطونها للكهان والعرافين الذين يتعاملون معهم فيغرونهم بمثل هذه الكنوز ويعطونهم من الذهب وغيرها حتى يضللوا عباد الله ويكفرهم ويخرجوهم من الملة فذكر الإمام مالك في قصة أنهم أمروا بالأذان فذهب عنهم ذلك الذي وجدوه والله تعالى أعلم من فوائد هذا الحديث أيضا قالوا فيه من الفقه قالوا في هذا الحديث من الفقه أن من نسي شيئا أن من نسي شيئا وأراد أن يتذكره فليصلي, فليصلي ويجهد, نفسه فيها ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل على جواز الفصل بين الأذان والإقامة بوقت فيه دليل على جواز الفصل بين الأذان والإقامة بوقت في عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا ثم قال لمن شاء وإثبات الصلاة بين الأذانين يدل على مشروعية جعل فصل بين الصلاة بين الأذان وبين الإقامة ويكون ذلك الفصل بحسب الصلاة. فإن كانت الصلاة مما ينبغي تعجيلها فإن على المؤذن أن لا يطيل الفصل بين الأذان وبين الإقامة وطبعا المؤذن هو المسؤول عن إعلام الإمام خاصة إذا كان الإمام مشغولا فإنه هو المسؤول عن إعلام الإمام بحضور وقت الصلاة ومن فوائد هذا الحديث وليس آخرا وفوائده كثيرة جدا لكن اقتصرنا على بعضها فيه دليل على أن الفكر في الصلاة والسهو فيها لا يبطلها فيه دليل على أن الفكر في الصلاة والسهو فيها لا يبطلها وهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه. قد ورد في السنة أن هذا الموسوس الشيطان الموسوس يقال له خنزب وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلتفت المسلم إذا وجد هذه الوسوسة أن يلتفت عن شماله وينفث ثلاثا أو يدفل ثلاثا من غير أن يؤذي من أمامه وينبغي أن يفعل هذا أحيانا والأصل أن يدافع المسلم هذه الوسوسة يحاول مدافعتها فإن غلبه غلبة فإنه يلتفت عن يساره ويدفل ثلاثا عن يساره هذا مجمل ما يتعلق بهذه الأحاديث التي ذكرناها وكنا نود أن نأخذ كل ما قرأه الشيخ لكن نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة كاملة لأن هذه الأحاديث فقط هي التي فيها كلام كثير ونجيب على بعض الأسئلة على وجه السرعة يقول هل يجوز للمرأة, للمرأة لماذا صبغ للشعر ولو كان خفيف لمش لا يجوز لأنه أولا من عادة من عادات الكفار ثانيا أن فيه صبغ, صبغ لبعض الشعر وتركل بعضه وثالثا أن هذه الموسومة بلماش غالبا إنما تكون بسبغة بيضاء والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير الشيب والبياظ فالمسلمة إما أن تصبغ شعرها كله وإما أن تتركه كله قال هل يجوز الرقية الشرعية بالأذان؟ والله أنا يعني لا أعلم يعني علمي قاصر عن الجواب على هذا السؤال لكن فيما علمت لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يعني يرقون بالأذى وإنما الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أرحمك الله الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الرقية بالقرآن أو بالتعاويذ والأدعية الشرعية اما الرقيه بالاذان فلا اعلم وهذا لحدود يوم قصور علمي لا لسعه اطلاع لا اعلم في هذا سنة ماضيه أو عملا عند السلف رحمهم الله تعالى فالافضل ترك الرقيه بالأذان والله تعالى اعلم بل بعض الناس المشكل ماشي غير الاذان دونك الان وجدت في الاذان ولو يجيبوا ذيب ويعوق قدام المريض جيب ذيب ويعوق يعوق يقول لك لأن الشيطان يزعي جهود من أين له هذا لا أدري من أين له هذا يحتاج هذا إلى دليل وكيف نترك الذي هو خير ونأتي بالذي هو أدنى فالذي هو خير وكلام الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصورة البقرة فإنه لا, تستط... فإن... فإنه لا تستطيعها البطلة البطلة هي الشياطين فإن صورة البقرة لا يقدر عليها الشيطان مهما صمد فإنه لا يقدر على هذه الصورة تقال أهل العلم إنه ينبغي للمسلم أن يقرأها في بيته وليس من الشرط أن يقرأها كلها كلها بل إذا قرأ بعضها فإن الشيطان لا يدخل بيته والأفضل أن يتناوب أهل البيت على قراءتها كل يقرأ جزءا منها فتقف يقرأ الأبو جزءا منها في بداية النهار وتقرأ الزوجة جزءا منها ويقرأ الأولاد جزءا منها وهكذا يحصل إن شاء الله تعالى إبعاد الشيطان السؤال الآخر هل من سمع النداء وأدبر إلى الوضوء يدخل بالتشبه بالشيطان نخشى أن يدخل بهذا لهذا نقول لإخواننا إما أن تتوضأ قبل الأذان وإما أن تتوضأ بعد أن يكمل الأذان أن يكمل الأذان بفترة والأفضل أن تتوضأوا قبل أن يشرع المؤذن في الصلاة وقد قال بعض أهل العلم في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الخروج بعد الأذان في قول أبي هريرة عندما رأى الرجل أما هذا فقد عصى أبا القاسم قالوا علة النهي هنا لأنه يتشبه بالشيطان وإن الشيطان هو الذي إذا سمع النداء أدبر لكن لكن قال أهل العلم من خرج بعد الأذان لحاجة وضرورة فإنه يشرع يجوز له ذلك ومن خرج ليعود فإنه يجوز له ذلك أما قول أبي هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم فإنما يتنزل على من خرج كي لا يعود وفي هذا ربما يشبه الشيطان والله تعالى أعلم قال ما حكم تحريك الرأس في الحيعلتين يعني في الأذان وهل يقال أن الداعي لهذا الفعل هو إيصال الصوت وقد انتهى هذا الداعي في وقتين هذا سؤال جيد هذا سؤال جيد ومعلوم أن من سنن الأذان أن يضع المسلم أصبعيه في الصماختين هكذا لأنه إن سد أذانه فإنه يرفع صوته لأنه كي يسد الأذنين ينقص عنده الصوت فيحاول جهده أن يرفع صوته حتى يسمع نفسه فهذا الفعل يجعله يمد صوته أكثر فأكثر وجاء في السنة تحريك الرأس فقد كان يفعل هذا أبو هرأى بلال رضي الله عنه وليس تحريك الصدى والمقصود أن بعض المؤذنين ربما فعل هكذا فيقول حي على الصلاة ويلتفت كلية بصدره وهذا خطأ إنما يلتفت برأسه فقط ويبقى صدره كله مستقبلا للقبلة فيلتفت في حي على الصلاة عن اليمين ويلتفت في حي على الفلاح عن الشمال هل هذه السنة تبقى ماضية مع وجود لأن المؤذن الآن ما يخرج المنارة ويشوفه الناس قديما كان يؤذم صوته فيحتاج لأن يلتفت عن اليمين ويلتفت عن اليسار حتى يسمعه من على يمينه ومن على يساره فهل هذا الحكم باق مع وجود هذه الأبواق وهذه المنارات نقول نستصحب هذا الفعل بشر. من باب التبرك بالسنة يعني نبقى يبقى المؤذن يلتفت من باب التبرك لكن إن علم أنه إن التفت ذهب الصوت عن الناس فإنه يبقى مستمرا في جهة واحدة ما أعرف إذا فهمتني أم لا ما سرحها بالعربية تعني طيب. المؤذن حتى ورانا في هذا العهد وموجود الأبواق الذي يرهي على المنارات إذا قدر وكان يعني الميكروفونات يعني موجودة على اليمين وعلى الشمال ورأى أنه إن التفت من جهة اليمين بقي الصوت كما هو فله أن يفعل ذلك تبركا بهذه السنة وهو فعل حسن لكن إن كان الميكروفون واحد كمرا عندي. فإذا التفتت هكذا قلت حيا على الصلاة فهنا أبقى في جهة واحدة لأن المقصود يحصل بالبقاء في جهة واحدة الله أعلم السؤال قال ثبت في صحي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أعتذر على الإطالة جدا يا إخواني بقي سؤالان ونرفع المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه قال متى يقال هذا الذكر اختلف أهل العلم متى يقال هذا الذكر ذهب بعض أهل العلم ومن المحققين أن هذا يقال بعد الانتهاء من الشهادتين من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذهب آخرون إلى أن هذا يقال في آخر الأذان عند قول المؤذن لا إله إلا الله فيقول وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ لَهُ رضيت, بال رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا هذا الموضع وهذا هو الأقرب ولعله الصواب الله تعال ثم قال هل المؤذن يأتي بالذكر الذكر الذي يقال بعد الأذان نقول نعم المؤذن يأتي بالذكر وهو هذا الذي ذكرناه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة قال هل يجيب المأموم المقيم إذا أقام الصلاة هذه مسألة أيضا متعلقة بالأذان ذكرنا نحن أن على المسلم أن يجيب المؤذن فهل يجيب المقيم هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم والذي تطمئن إليه نفسي أنا ولست بشيء حتى تأخذ عني لكن الذي اقتنعت به من خلال ما ذكر فإن المقيم يجاب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا فقال بين كل أذانين صلاة قال بين كل أذانين صلاة والمقصود بالأذانين هو أذان الصلاة وأذان الإقامة فعلى هذا نقول إن المسلم إذا أقيمت الصلاة يشرع له أن يتبع المؤذن في إقامته لكن إذا وصل في قوله قد قامت الصلاة لا يقول أقامها الله وأدامها لأن هذا ورد في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أعلم سؤال الأخير ما حكم من صلي عليه خارج الوطن ثم لما جئ به إلى بلده صلي عليه مرة أخرى أقول الصلاة على الميت مرتين لا تشرع وإنما يشرع له يشرع أن يصلى على الميت مرة واحدة فإذا علم أن الميت قد صلي عليه فلا تشرعوا الصلاة عليه مرة أخرى وإنما يشرع الدعاء لهذا الميت والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك